وقفة علمية تأصيلية مع فتوى قد انتشرت في تونس ونشرها بعض الأخوة هناك وطلب أكثر من إخواننا الموحدين نظر في هذه الفتوى ونرد عليها بوصول علمية مقررة على مذب أهل السنة والجماعة وهي فتوى تتعلق بمسألة العذر في الجهل والموقف من العاذر الذي يعذر من يقع فيه الشرك الاكبر ولا شك ان المتقرر عند اهل السنه والجماعه عند المسلمين ان من تلبس به الشرك الاكبر فهو فهو مشرك ومن توقف فيه او تردد او حكم عليه بالاسلام فهو ملحق به هذا محله محل اجماع عند اهل السنه والجماعه فكل مسلم يدم ان يعرف حقيقه الشرك وحقيقه التوحيد وأن يعرف كذلك الموقف ممن تلبس به الشرك الأكبر وكذلك فيمن توقف في تكفير هذا النوع من المشركين ما حكمه عند الله تعالى مع بيان الأدلة في كتابه والسنة هذه الفتوى فيها شيء من الأباطين والجهالات التي تدل على جهل قائلها وأنه لم يضبط أصل التوحيد من أصله ولم يعرف حقيقه الكفر بي بالطغوط وانما ترمى كعاده الجهميه ترمى الفاظ في الطعن في من يكفر المشركين او يكفر من لم يكفر المشركين بكون هذا مذهب الخوارج او انه مذهب المعتزله او انه مذهب التكفيريين ونحو ذلك هذا كله من الاباطيل التي يجب ردها لكن بي بطريقه علميه تبين وتكشف عور هؤلاء الذين يتلبسون به بالعلم ويتلبسون به بالسلفية وكذلك التوحيد ونأتي به بنص السؤال والفتوى لتعلم حقيقة ما ذكر ثم بعد ذلك نشرع فيه الرد السؤال يقول السائل سألته عن مسألة العذر به بالجهل ورأيه في من يقول إن من يعذر بالجهل في الشركة الأكبر لا يسمى مسلما من يعذر به في الشركة الأكبر من يأذر من وقع في الشرك الاكبر لا يسمى مسلما واذا لم يسمى مسلما يسمى يسمى كافرا يعني تكفير العاذر وعندنا تكفيران تكفير من وقع في الشرك الاكبر وتكفير من لم يكفر هؤلاء المشركين هنئذ ان كل منهم كافر وكل منهم قام الاجماع على على تكفيره ولكن هناك نزاع في المسالتين عند جهميه المتاخره بمعنى ان من وقع في الشرك الاكبر لا يسمى مشركان بل قال لا بد من تحقق شروط في الموانع وان يعذر بالجهل ومن توقف فيه كذلك صارت المساله عندهم ماذا اجتهاديه فله رايه وله اجتهاده وله ادلته هكذا عنده حينئذ نقول هذا كله يحتاج الى الى قال في جوابي قال اجابني بي بالنص من يقول ان من يعذر بالجهل في الشرك الاكبر ليس بمسلم هذا اعاده السؤال قال هذا من اهل الجهل والضلال من اهل الجهل والضلال هذا اولا ولا يسمى عالما بل ولا طالب علم هذا ثانيا قال وهذا القول هو قول الخوارج والمعتزله هذا ثالثا اذا اولا هذا القول قول اهل الجهل والضلال ولا يسمى عالما بل ولا طالب علم وهذا القول هو قول الخوارج والمعتزله نعم لو قال ان من يعذر فقد غلط فهذا لا شيء فيه وما زال اهل العلم مختلفون هكذا ابن الرفعي في هذه المساله ولم يبدع بعضهم بعضا فضلا عن التكفير فهذا القول لا اصلا له انتهت فتوى ولم تسمع فيها ايه ولا حديث في ظلمات بعضها فوق فوق بعض اذا هذه تتعلق بماذا مساله العاذر يعني من يعذر المشركين بالجهل فلا يحكم عليهم بكونهم مشركين وهذا لابد من تقرير المساله وقبل نشرع في الجواب ادبه على تنبيهين لان مسائل الردود فيها حساسيه عند كثير من طلبه العلم الاول وجوب تحقيق الاتباع يعني يجب ان المسلم يحقق الاتباع للشرع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ويحكم الشرع ظاهرا وباطنا وهذا اصل معلوم من الدين بالضروره وبهذا حصل الميز بين اهل الاسلام والمؤمنين عن المنافقين المسلم المؤمن الصادق بحق هو من يتبع الشرع باطنا وظاهرا ولا يكن همه الا الا معرفه الحق ولا يكن شيء معظم عنده الا اصابه الحق واما القائل والعالم وطالب العلم فهذا يصيب و... ويخطئ واما اهل النفاق ومن نحا نحوه فهذا يقدم شيخه عالمه على على الحق ولا يهمه ان يصيب الحق او لا وانما ينظر في تعظيم شيخه ورمزه ونحو ذلك ولو كان في ذلك حظا للشرع والمؤمن الحق يجب حينئذ ان يكون متبعا للشرع ظاهرا و بواطن قال ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في بيان تلبيس الجهميه الجزء الثاني صفحه 126 ولهذا كان المؤمنون متميزين بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يعني تميزون عن غيرهم بالاتباع للكتاب والسنه ليس لهم ليس لهم مقتدا الا النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم كتاب يتبعونه الا الا القران هذا مما يميز اهل الاسلام واهل الايمان عن غيرهم من المنافقين قال رحمه الله ولهذا كان المؤمنون متميزين بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالقول الذي يدعون اليه هو كتاب الله والامام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه دعاوى قد يدعيها كل الناس انه انما يتبع الكتاب والسنه وانما يدعو الى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مجرد قول ولكن اذا جاء العمل واذا جاء النزول في الساحات والمعارك والردود نحو ذلك وجد تغيرا غير ذلك قال رحمه الله تعالى والامام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا بني الايمان بني الايمان على اتباع الكتاب والسنه ظاهرا وباطنا قال وبذلك وجب الموالاه والمعاداه كما قال تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الى قوله فان حزب الله هم الغالبون وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وامثال ذلك وقال تعالى واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اذا قيل لهم تعالوا الى ماذا الى كتاب والسنه وكذلك ذكر ذلك في البقره والمائده ولقمان فذكر ان الكفاره لا يستجيبون لذلك وكذلك ذكر عن المنافقين فقال الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك أصددها إذن الصد من صفات المنافقين وهذه الآية وكغيرها من الآيات ليست خاصة بالحكام فقط وإنما هي عامة في كل مسلم على وجه الأرض وكان واليا كان حاكما كان فردا من أفراد الناس قال فأخبروا عن الكافرين والمنافقين انهم يعرضون عن الاستجابه للكتاب والرسول فعلم ان المؤمنين ليس كذلك فالاعراض عن الكتاب والسنه وعن الاستدلال بالكتاب والسنه وتقديم الاهواء والاراء والاشخاص على الكتاب والسنه هذا ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات المنافقين قال فعلم ان المؤمنين ليس كذلك بل هم كما قال الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون مطلقا ليس خاصا بالحكام وانما هو عام في كل من انتسب الى الى مله الاسلام بد ان يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبذلك أمرهم الله تعالى حيث قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسولا وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول ذلك خير واحسن تاويل فالرد يكون الكتاب والسنه وبذلك حكم بين اهل الارض كما قال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فاذا وقع النزاع واذا وقع الخلاف عينيد ليس ثم الا الكتاب والسنه ولو كان القول مخالفا لاعلم اهل الارض وقال وشواهد هذا الاصل كثيره جدا يعني في الكتاب واو بل هو من المعلوم من الدين بالضروره وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحه 38 والجزء السابع صفحه 38 قال ومعلوم باتفاق المسلمين انه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في امر دينهم ودنياهم في اصول دينهم وفروعه وعليهم كلهم اذا حكم بشيء الا يجدوا في انفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما هذا باتفاق المسلمين وقال في جامع الرسائل الجزء الرابع صفحه 29 وقد اتفق سلف الامه وائمتها وجميع الطوائف وجميع الطوائف الذين لهم قول يعتبر ان من سوى الانبياء ليس بمعصومين لا من الخطا ولا من الذنوب ولو كان عالما ولو كان عالما ولو كان اماما في الدين ولو كان اماما في الدين فالعبره باصابه الحق دليل كتابا وسن هذا اذا تصور في المساله خلاف لا هيك عما يكون في المسائل التي لا خلاف فيها البت لا من الخطا ولا من الذنوب سواء كان صديقا او لم يكن ولا فرق بين ان يقول هو معصوم من ذلك او محفوظ من ذلك او ممنوع من ذلك قال الائمه كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي اوجب الله على اهل الارض الايمان به وطاعتهم بحيث يجب عليهم ان يصدقوه بكل ما اخبر ويطيعوه في كل ما امر وقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من 40 موضعا في القران كلها تدل على ماذا على وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مقتضى شهاده ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى اجمع المسلمون على ان من ثبتت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس اذا ثبتت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد لا يجوز لا يجوز لاحد ان يترك ما اتضح وظهر له انه من الحق لاجل قول فلان و فلا بل هذا يعتبر من من البدع وقد يصل بالشخص الى الكفر والمرق عن الاسلام قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم يعني الذي يقلد غيره لا سيمه فيه مثل هذه المسائل لا يعد ماذا لا يعد مين من اهل العلم لا طالب علم ولا ولا عالم الذي يقلد في هذه المسائل ليس معدودا من اهل العلم وان العلم معرفه الحق بدليله معرفه الحق بدليله دليله الشرعي كتابا وسنه اذا اذا اردنا ان نبحث في هذه المساله غيرها من المسائل انما نبحث في ماذا في ادله الكتاب والسنه يعني النظر يكون ابتداءا في الكتاب والسنه فانه لا مصدر لمعرفه الحق الا الا الوحي ومعد ذلك إنما يساء الناس به في فهم الكتاب والسنة وكل مسألة حينئذ وقع فيها النزاع ولو كان النزاع صوريا ولو كان الاختلاف حادثا بدعيا حينئذ يكون النظر في ماذا يكون النظر باعتبار الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة قال ابن القيم هذا كما قال ابو عمر رحمه الله تعالى فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة والسنة عن الدليل ولا بد ان يكون الدليل ماذا دليلا شرعيا صحيحا المستنبطا منه بطرائق العلم المعروفه قال واما بدون الدليل فانما هو التقليد واذا كان في شان أهل العلم يكون مذموما واذا كان في مسائل الكفر والشرك فهو محرم مطلقا دون دون استثناء فان الشرك هذا لا يعتبر فيه ماذا التقليد وان جوز بعض اهل العلم وهو الصواب ان يكون ثم تقليد في التوحيد واما في الشرك فلا كما دلت عليه نصوص قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين تعليقا على هذين القولين قول امام الشافعي وكذلك ابن عبد البر فقد تضمن هذان الاجماعان اجماع الان من سبنت له سنه لا يحل له ان يدعها لقول احد كان من كان والاجماع الذي ذكره ابن عبد البر انه ماذا ان المقلد ليس من اهل العلم قال رحمه الله تعالى فقد تضمننا هذان الاجماعان اخراج المتعصب بالهوى والمقلد الاعمى عن زمره العلماء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثه الانبياء فان العلماء هم ورثه الانبياء فان الانبياء لذي ورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر قال وكيف يكون من ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه هذا لا يكون من ورثة الأنبياء أن يجعل قول الحق تابعا لقول مقلده ومتبوعه هذا مصادم لدلالة الكتاب والسنة هذا أقل ما يكون أن يكون مؤتدعا إن لم يكن كافرا باعتبار المسألة التي يكون فيها تقديم قول شيخه على الكتاب والسنة قال ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييع الى اخر كلامه رحمه الله تعالى اذا الميزان في معرفه الحق هو عرض كل خلاف ولو كان الخلاف صوريا او كان الخلاف بدعيا او كان الخلاف حادثا انما يكون على الكتاب والسنه وكل من يرفع رايه التحكيم تحكيم الشريعه الله تعالى لاسيما ممن يدعون الحكامه الى اتباع الكتاب والسنه هو اولى ان يخاطب نفسه ب بذلك ومن لم يحكم بما انزل الله هذه ليست خاصه بالحكام بل الانسان في نفسه كذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه هذا كذلك عام للانسان في نفسه ولغيره التنبيه الثاني ان الرد يجب ان يكون بعلم اي رد على مخالف يجب ان يكون به بعلمه وعرفنا ان العلم ماذا معرفه الهدى بدليله واما مجرد السب والشتم والرمي بالالقاب تنفيرا عن المخالف فان هذه طريقه المفلسين يعني الذي هو عاجز عن اقامه الدليل خوارج معتزله ارهابي تكفيري هذا ليس عنده دليل ليس عنده شيء البتة وانما من كان صاحب حق فانما يقول هذا خالف قول الله تعالى وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف الاجماع ويثبت من قال بالاجماع او يثبت الخلاف ان كان ثم خلاف سائر عند اهل العلم واما مجرد النبذ والرمي هذا يدل على ان ان المتكلم لا بضعه عنده البت من من العلم فان هذه الطريقه ليست بطريقه لا اهل العلم سلفا وخلفا الا عند من لم يكن من اهل العلم لا سيما من الجهميه المتاخره الذين كلما خالفوا في مسائل التكفير اطلقوا حينئذ ما يتعلق بالوصف العام من جهه الخوارج والمعتزله قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الرابع صفحه 186 قال النوع الثاني ان هذا الكلام ليس فيه من الحجه والدليل ما يستحق ان يخاطب به اهل العلم يعني اراد ان يرد على قول باطل فليس فيه حجه فالاصل ماذا الاصل في الدعاء والتي لم يقم صاحبه عليها دليلا المنع هذا الاصل نقول نمنع فقط نكتفي بهذا واذا ذكر دليلا حينئذ نحتاج الى ان ارد ماذا ان نرد دليله ونكشف شبهته واذا لم يذكر دليلا نرد على ماذا ليس ثم شيء الا مجرد دعوه قال هذا حرام هذا كفر ولم يذكر دليلا حينئذ قلنا نمنع ليس بكفر ونكتفي بهذا وهذا ما يتعلق بالدعاوى التي لا يقام عليها ادله ولذلك قال المتيمي رحمه الله في هذا الكلام قال ان هذا الكلام ليس فيه من الحده والدليل ما يستحق ان يخاطب به اهل العلم العلم اذا تكلموا اتوا بالادله من كتاب وسنه واما ان يرمى الكلام هكذا لا على وجه العلم في حينئذ لا يستحق ان يخاطب اصلا المتكلم بلغته العلميه وانما يخاطب بما بما يليق به قال رحمه الله تعالى فان الرد بمجرد الشتم والتهوين لا يعجز عنه احد حتى العامة اذا قيل للعامة انت ترد على اي قول قل هذا قول الخوارج الكل يحسن ان يقول ماذا ان هذا قول الخوارج او ان هذا قول التكفيرين او ان هذا المنهج مخالف لاهل السنه والجماعه او ان هذا مخالف للاجماع هكذا دون ان يثبت اجماعا او ان في المساله خلافا هذا لا يعجز عنه احد حتى العامة يستطيعون ماذا ان يشاركوا في هذا فإذا كان تميز اهل العلم عن العامة بالعلم الذي هو معرفه الهدى بدليله فلا بد ان يذكر اقوالهم مرصوده بالادله من الكتاب والسنه والا لم يكن ثم فرق بين العامة وغيرهم قال رحمه الله تعالى فان الرد بمجرد الشتم والسب والتهويل ولا يعجز عنه احد قال والانسان لو انه يناظر المشركين لو كانت المناظره مع اهل الشرك واهل الكتاب لكان عليه ان يذكر من الحجه ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ينبغي ليبين بالدليل والحجه الحق الذي معه ويبين بالدليل الباطل الذي مع المشركين واهل كتاب فقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لا بالسب والشتم والنبز بالألقاب نحو ذلك وإنما المجادل به بالتي هي أحسن وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إن بالتي هي أحسن إلى أن قال وهو في كلامه ورده لم يأتي بحدة عاصلة يعني من أراد كلام ابن تيمية رحمه وتعالى أراد أن يرد على شخصه فبُتوليا كما بتلينا بمن ياتي بالكلام على عواهني ولم ياتي بي بدليل واحد نرد على ماذا لكن لا بد ان نرد ولذلك قال رحمه الله تعالى وهو في كلامه ورده لم ياتي بحده اصلا لا حده سمعيه ولا عقليه وانما اعتمد تقليد طائفه من اهل الكلام قد خالفها اكثر منها من اهل الكلام فقلدهم فيما زعموا انه حده عقليه كما فعل هذا المعتدل ومن يرد على الناس بالمعقول الا يبين حجه العقليه والا قد احال الناس على المجهولات كمعصوم الرافضه وغوث الصوفيه اين يدن حالهم على ماذا على مجهول لا يمكن ان ان يوجد كذلك الذي يذكر قولا لا حجه معه من دليل من كتاب او سنه حالهم على ماذا على ما لا وجود له البت والمطالبه بالحجه والبرهان سنه ربانيه كما قال جل وعليقل هات برهانكم ان كنتم صادقين لما قالوا ماذا اليهود والنصارى ان لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا طالبه الله تعالى قول باطل من اصره لكن ذكرتم قولا دون ان يكون مستندا على ها على وحي فطالبهم الله عز وجل بماذا بالبرهان قل هات برهانكم ان كنتم صادقين قال جرير رحمه الله تعالى وهذا امر من الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم بدعاء الذين قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا الى امر عدل بين جميع الفرق مسلميها ويهوديها ونصارها وهو اقامه الحجه على دعواهم التي ادعوا من ان الجنه لا يدخلها الا من كان يهودا او نصارا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد قل للزاعمين ان الجنه لا يدخلها الا من كان يهودا او نصارا دون غيرهم من سائل البشر هات برهانكم على ما تزعمون من ذلك فنسلم لكم دعواكم ان كنتم في دعواكم من ان الجنه لا يدخلها الا من كان يهودا او نصارا محقين والبرهان هو البيان والحجه والبين اذا حتى في هذه المساله امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطالبهم بماذا بالحجه والبيان وكل من ادلى بقول ينسب الى الشرعي حينئذ وجب مطالبته به الحجة والبيانة ونحن نطالب كل من حكم به من تلبس به الشرك الأكبر أنه مسلم أن يأتي به بحجة صحيحة بينة ونطالب كل من حكم بمن لم يكفر من لم يكفر المشركين بأنه مسلم نطالب كذلك به بحجة وليس ثم حجة ألبتة بل الدليل من كتاب وسنة بل وإجماع المسلمين قائمة على تكفير المشركين المتلبسين بالشرك الاكبر وعلى تكفير من توقف في في كفرهم او تردد في في ذلك قال الرازي دلت الايه على ان المدعي سواء ادعى نفيا او اثباتا فلا بد له من الدليل والبرهان وذلك من اصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد يعني اذا لم يكن اذا كان القول نفيا او اثباتا كل منهما ماذا يطالبوا بي بالدليل يعني اذا قلت هذا حرام اذا لابد من من دليل قلت هذا ليس بحرام لابد من من دليل فالدليل لا يكون قائما على الاثبات دون دون النفي بل هو في الحالتين وهذه الدعوه من هذا الرجل يكفي في ردها ما كما قلنا الملع لانه لم يذكر ماذا دليلا ونحن سوف نعرض على هذه الفتوى لانه لابد من من النظر فيها باعتبار الدليل الشرعي والكلام فيما يتعلق بالعاذر لابد من مقدمات يسبقها فيما يتعلق بمن تلبس به الشرك الاكبر وحقيقه ذلك الاسلام اذا فهمت هذه المقدمات حينئذ فهم ما يتعلق بمن لم يكفر المشركين او صح مذهبهم او تردد او شك في كفره حينئذ الاصل ماذا انه يلحق بهم لكن لن يتصور هذا الحكم الشرعي حتى تعرف حقيقه الاسلام وحتى تعرف حقيقه الكفر بالطاغوت فنقول اولا فيما يتعلق برد هذه الفتوى الباطلة انه لا يخفى على احد ان الله تعالى انما ارسل رسله وانزل كتبه للدعوه الى التوحيد وهو عبادته جل وعلا وحده والكفر به بالطاغوت وجعله دينا لا يقبل من احد دين سوىه يعني جعله الكفر بالطاغوت وما يتعلق بالايمان به جل وعلا هو عبادته وحده دون ما سواه جعله دينه لا يقبل من احد دين سوىه بمعنى ان من لم يتحقق بالكفر بالطاغوت وبالايمان بالله ولم يجمع بينهما حينئذ لا يكون مسلما لا يكون مسلما ومن الكفر بالطاغوت ماذا ترك الشرك عدم التلبس هو في عدم التلبس هو في نفسه بماذا؟ بالشرك الذي هو مكثر له وكذلك تكفير المشرك فكل من الوصفين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت اولا ترك الشرك فمن لم يترك الشرك لا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا بالطاغوت ثانيا لو ترك الشرك وابغضه لكنه لم يكفر المشركين كذلك لم يكن ماذا؟ كافرا بالطاغوت كل منهما داخل في هذا المفهوم قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هذا حصر او لا وهذا حصر بمعنى انه لا يقبل دينا سوى الاسلام وليس ثم دين عنده مقبول الا الاسلام لكن الاسلام هنا ليس مجرد لفظ فلابد مماذا لابد من معرفه حقيقه الاسلام وقد عرفنا ان الاسلام يطلق باطلاقين في الشرع يطلق يراد به الاسلام باطنا والظاهر ويطلق كذلك مجرد التسميه كما هو الشأن في المنافقين اذا حقيقه الاسلام فهمها يعتبر اصلا في فهم التوحيد بل لن يكون موحدا ولن يكون مسلما حتى يتحقق ب وصف الاسلام على الوجه الشرعي ليس مجرد اسم فقط بل لابد من المعنى قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام قال ابن جرير رحمه الله ان الطاعه التي هي الطاعه عنده الطاعه له واقرار الالسنه والقلوب له بالعبوديه والذله وانقيادها له بالطاعه فيما امر ونهى وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون اشراك غيره من خلقه معه في العبوديه والالهيه يعني لابد ان يتخلى عن عن الشرك فاذا لم يتخلى عن الشرك عنيد انتفى في حقه وصف الاسلام واذا انتفى في حقه وصف الاسلام امتنع وصفه بماذا بالاسلام واذا امتنع وصفه بالاسلام وجب وصفه بماذا بالكفر اذ ليس ثمه واسطه بين بين النوعين هذا كلام الجدير رحمه الله تعالى في تفسير حقيقه هذه الايه ان الدين عند الله الاسلام لابد ان يتخلى عن الشرك كما قال دون اشراك غيره من خلقه معه في العبوديه والالوهيه ثم اسند عن قتاده قوله ان الدين عند الله الاسلام قال والاسلام شهاده ان لا اله الا الله والاقرار بما جاء به من عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه اولياءه لا يقبل غيره ولا يجزئ الا به ففسر الاسلام بماذا بشهاده ان لا اله الا الله وهل المراد بشهاده ان لا اله الا الله لتفسير الاسلام هل المراد بها اللفظ دون المعنى الجواب لا ان اذا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ودخل في مفهوم الكلمه ماذا ترك الشرك بحذفيه فاذا لم يتحقق بهذا الترك لا يكون اتيا بالكلمه واذا لم يكن اتيا بالكلمه لن يكون مسلما وإذا لم يكن مسلما تعين أن يسمى كافرا مشركا وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلمين وعن أبي العالية قال في قوله إن الدين عند الله الإسلام قال الإسلام الإخلاص لله وحده يعني إفراد الله تعالى بالعبادة ومن عبد الله وعبد غيره ومن عبد الله وتقرب إلى غيره بأنواع وأصناف من أهلهم العبادات هل يكون مخلصا لله وحده الجواب لا هذا لا يحتاج الا ادنى تنبيه من اجل ان يفهم معنى الاخلاص به الشرعي قال الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له واقام الصلاه وايتاء الزكاه وسائر الفرائض لهذا تبع يعني اذا ثبت الاسلام بعد ذلك تاتي ماذا سائر الفرائض قال ابن قيم رحمه الله تعالى فان الدين الذي هو نفس الاسلام عند الله هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها حينئذ لا يتحقق وصف الإسلام إلا بالشهادتين بحقها وأعظم ما يدخل في حقها ماذا؟ فهم معناها والعمل بمقتضاها ومن عبد غير الله تعالى حينئذ لم يفهم معنى الكلمة ولم يتحقق بالعمل بمقتضاء الكلمة فكيف يوصب بكوني ماذا؟ مسلما بل هو مشركون وهذا لا نزع فيه كما ذكرت السابقه ثم قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما افتخر المشركون بآبائهم فقال كل فريق لدينا الا دين ابائنا وما كانوا عليه فاكذبهم الله تعالى فقال ان الدين عند الله الاسلام نفى عن اولئك الذين افتخروا بدين ابائهم وصف الاسلام ان الذي ما كان عليه المشركون لا يسمى اسلاما فإذا فعل المتاخرون المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الأولون حينئذ لا يسمى ما فعلوه إسلاما وإذا نفى الإسلام ثبت الشرك قال الرحمن تعالى فأكذبهم الله تعالى فقال إن الدين عند الله الإسلام يعني الذي جاء به محمد وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ليس لله دين سواهم ومن يبت غير غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقد دل قوله ان الدين عند الله الاسلام على انه دين جميع انبيائه ورسله واتباعي من اولهم الى اخرهم وانه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه الا قال فالاسلام دين اهل السماوات ودين اهل التوحيد من اهل الارض لا يقبل الله من احد دين سواهم فاديان اهل الارض سته اديان اهل الارض سته واحد للرحمن وخمسة للشيطان ولا شك أن ما كان للرحمن لا يكون للشيطان وما كان للشيطان لن يكون أبدا للرحمن قال رحمه الله تعالى فدين الرحمن هو الإسلام بالمفهوم السابق شهادة أو الشهادتان بالمعنى السابق عنئذ إذا انتفى لا يوصب بكونه مسلما قال والتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين دين المشركين هو التقرب بسائل العبادات إلى غير الله تعالى هذه عقيدة المشركين فجعلها رحمه الله تعالى بن قيم هنا عندما يستدل بكلام بن قيم جعل دين المشركين ملة وهي مقابلة للإسلام فلا يجتمع عنه كما أن النصرانية ملة حينئذ الملة هذه ملة النصرانية مقابلة ومباينة لملة الإسلام هل يوجد في شخص واحد يقال فيه مسلم النصراني هل يوجد في شخص واحد يقال فيه مسلم يهودي كذلك لا يقال في شخص واحد ماذا مسلم مشرك لا يجتمعان البتة وهذا محل إفاق كما ذكرت لك سابقا هذا هو الإسلام وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ولن يتحقق هذا الوصف لأي عبد كائن ما كان إلا بترك الشرك قليله وكثيره لن يتحقق وصف الإسلام لأي عبد كائن ما كان إلا بترك الشرك قليل وكثير وهذا ما بعث الله به الرسل قاطبة فمن لم يترك الشرك لا يكون مسلما ولو قال لا إله إلا الله لأنه ليس المراد من هذه الكلمة مجرد التلفظ بها فحسب بل هي لفظ ومعنى فإذا أتى بما يبطل معناها لا ينفعه قول الكلمة البتة وهذا مما لا خلاف فيه ومعنى الإسلام ومعنى من المعلوم من الدين بالضرورة يعني الحقيقة السابقة عبادة الله تعالى وحده أو إن شيء تقول الشهادتين بالمعنى المذكور هذا مما لا نزع فيه البت قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة ثلاثمائة واثنين وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر يعني ليس به مسلمين وليس المراد هنا انه لم ياتي بالشهادتين فقط ماذا ما يتعلق به باللفظ فلو اتى بها مع عدم الاقران بمعناها فقوله لها وعدمه سواء لا فرق بينهما البت الاسلام ليس مبنيا على مجرد كلام او تلفظ بل لابد ان ياتي بالشهاده بالمعنى المذكور وقال ابن رجب رحمه الله تعالى ان الشهادتين من خصال الاسلام بغير نزاع انخصال الاسلام بغير نزاع وليس المراد الاتيان بلفظهما دون التصديق بهما اذا لابد ان يجمع بين الامرين هي لفظ قول واعتقاد كذلك وعمل بما اعتقد والا لن تكون نافعه له بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم في ذلك اذا قول ابن تيميه رحمه الله تعالى ان من لم ياتي بالشهادتين بالاتفاق انه كافر وتفسير ابن رجب رحمه الله تعالى انه ليس المراد بالتلفظ بالكلمه دون تصديق يدل على انه لابد ان يجمع بين الامرين فلن يتحقق له وصف الاسلام الا بالتلفظ مع التصديق بما دلت عليه هذه الكلمه فلو عبد غير الله تعالى لن تنفعه الكلمه بالتا هل في هذه المساله نزاع الجواب لا ومن حكى نزاعا فلياتي بقول احد من السلف من من عبد غير الله تعالى يوصف بكونه مسلما وهيهاته هيهات قال رحمه تعالى وليس المراد الاتيان بلوذهما دون التصديق بهما فعلم ان التصديق بهما داخل في الاسلامي تصديق بالشهادتين داخل في الاسلام وقد فسر الاسلام المذكوره في قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام بالتوحيد والتصديق طائفه من السلف منهم محمد بن الجعفر بن الزبير وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في البتاوى الجزء الخامس عشر صفحة مئة وثمان وخمسين فالدعوة إلى الله تعالى تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبا عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فإذا عبد الله وعبد غيره حينيذ الله يتحقق له هذا الوصف وذين رحمه الله تعالى أن هذا الوصف هو الذي بعث الله تعالى به رسل يعني جميع الرسل إنما بعثوا بماذا بأمر الناس بعبادة الله تعالى وحده دون ما سوى وهذا يدل على أن ترك الشرك داخل في مفهوم التوحيد وفي مفهوم الإسلام فمن زعم أنه قد يجمع بين قول لا اله الا الله مع العكوف على عباده الاصنام وانه يوصف بكونه مسلما هذا ليس بمسلم ان اثبت خلافا فلياتي به وهي هات ان ياتي به بكلمه واحده عن عن السلف قال هنا ابن تيميه رحمه الله تعالى واصل ذلك عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وانزل به كتبه وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 341 واذا كانت الشهادتان هي اصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخله فيهما فالعباده متعلقه بطاعه الله ورسوله وقال في جامع المسائل الجزء السادس صفحه 21 اما المقصود المطلوب لذاته وهو المعبود فلا يجز ان يعبد الا الله لا اله الا هو لا يجوز ان يعبد الا الله لا اله الا هو يدل ذلك على ان عباده الله تعالى وحده دون ما سواه هو معنى لا اله الا الله قال وهذا اصل الدين واساسه ودعامته اوله واخره وباطله وظاهره هل ما يصدق عليه هذه الاوصاف يكون فيه خلاف بين العلم اذا كان معنى لا اله الا الله هو عباده الله تعالى وحده لا شريك له والرسل ما بعثت الا من اجل ذلك والكتب ما انزلت الا من اجل ذلك ثم هذا المعنى هو اساس الدين ودعامته اوله واخره هل في نزاع بين العلم بهذه الجمل من من اهل العلم والتنصيص على ذلك ترد على كل من يدعي ماذا ان في المساله خلافا بين بين العلماء كيف يتفق الرسل والانبياء على النهي عن الشرك وانه لن يتحقق له وصول الاسلام الا بترك الشرك بالله تعالى ثم بعد ذلك يوصى بكوني ماذا مسلمة ويقال في المساله خلاف بين العلماء قال ابن تيميه رحمه الله تعالى كذلك في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 91 فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده يتضمن يعني بدلاله التضمن يعني داخل في مفهومي لابد ان يكون ماذا ان يكون هذا المعنى يفسر به الاسلام فالاسلام يجمع امرين عباده الله تعالى وحده وترك الشرك لانه اذا اطلق الاسلام اني صار مرادفاً للايمان صار مرادفاً للتوحيد فكل ما يقال في معنى التوحيد كذلك يقال في معنى الاسلام قال فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا سمىه ماذا مشركا لا يتصور ماذا ان يسمى مسلما لا يكون مسلما الا اذا استسلم لله تعالى وحده بين استسلم لله واستسلم لغير الله تعالى كيف يوصف بوصف الاسلامي هل هذا في نزاع قال الرحمن تعالى فمن استسلم له ولغيره كان مشركا فلا يسمى مسلما البت ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافرا سموا ماذا كافرا لا يتصور فيه الاسلام والاستسلام له وحده ويتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا الدين الاسلامي الذي لا يقبل الله غيره اذا دين الاسلام لن يتحقق الا باخلاص العباده لله تعالى وحده دون ما سوا هل يتصور عقلا فضلا عن نقل هل يتصور ان في هذا خلافا الجوابه لماذا لانك لو جوزت الخلاف لابطلت ما اجمع عليه الانبياء والمرسلين وما انزل من اجله الكتب ارسلت الرسل وهذا يدل على ان المساله لا خلاف بها البتة ثم قال فهذا اصل عظيم على المسلم ان يعرفهم فانه اصل الاسلام الذي يتميز به اهل الايمان من اهل الكفر وهو الايمان بالوحدانيه والرساله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من الناس في الاخلال بحقيقه هذين الاصلين او احدهما مع ظنه انه في غايه التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفه وقال الرحمن تعالى ولهذا كان الكبر ينافي الاسلام يعني من اصبه اذا قيل ينافي الاسلام معناه هذا انهما لا يجتمعان فالكبر والتكبر عن عباده الله تعالى هذا لا يجتمع مع الاسلام قال ولهذا كان الكبر ينافي الاسلام اي من اصله كما ان الشرك ينافي الاسلام الشرك ينافي الاسلام يعني لا يجتمع فلا يتصور في عبد ان يقال فيه ماذا انه مسلم وفي نفس الوقت هو ماذا هو مشرك فاذا تلبس بالشرك انتفى عنه وصف الاسلام واذا حقق وصف الاسلام الاستسلام لله تعالى وحده دون ما سوى ارتفع وصفه الشركي واما ان يجتمع في عبد واحد وشخص واحد هو مسلم ومع ذلك يعبد غير الله تعالى هذا لا يوجد البت في دين الانبياء و المسلمين قال رحمه الله تعالى كما ان الشرك ينافي الاسلام فان الاسلام هو الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به لانه لا يتصور ان يجتمع الاسلام والشرك ومن لم يستسلم فهو مستكبر قال ومن اسلم وجهه لله حنيفا فهو المسلم الذي على مله ابراهيم الذي قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وهذا الاسلام هو دين الاولين والاخرين هذا الاسلام الذي لا يجتمع معه الشرك هو دين ماذا دين الاولين والاخرين من الانبياء واتباعهم فمن جوز ان يجتمع الاسلام والشرك فقد خالف اجماع الانبياء والمرسلين اذن دعوى خلاف في هذه المساله او انه يتصور ان يجمع العبد الواحد الاستسلام لله تعالى وحده ثم بعد ذلك يصرف انواع من العباده لغيره تعالى هذا لا يتصور عقلا فضلا عن يكون جاء به الشرع وقال رحمه الله تعالى في فتاوى الكبرى الجزء السادس صفحه 566 قال بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون الا بتوحيد الاراده والقصد وهو توحيد العباده وهو تحقيق شهاده ان لا اله الا الله ان يقصد الله بالعباده يعني وحده دون ما سوى ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الاسلام فان الاسلام يتضمن اصلين احدهما الاستسلام لله والثاني ان يكون ذلك سالما فلا يشركه احد في الاسلام له وهذا هو الاستسلام لله دون ما, ما سوهم كلام واضح او لا كلام واضح من شيخ الاسلام تيمير حول تعالى ان معنى الاسلام لن يتحقق مع وجود صرف العباده لغير الله تعالى وان هذا مما اجمع عليه الانبياء والمرسلون فاذا تلبس عبد ما بالشرك الاكبر وان قال لا اله الا الله نحكم عليه بانه مشرك وهو كافر كذلك وليس من مساله خلاف قال رحمه تعالى كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة مئتين وحتى التسعين وكل واحد من الاستكبال والإشراك ينافي الإسلام الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه فإن الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له فمن عبد الله وغيره فقد أشرك به كما كان مشرك العرب وغيرهم ومن امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحد وهو أكفر من هؤلاء وان كان مشركا حيث له الهه تجعبدها هذا الوجه الاول ومقدمه لما سياتي في بيان حقيقه الاسلام اذا لو نظر الناظر الى الى هذا الموضع وهو انه اذا فهم حقيقه الاسلام امتنع ان يوصف من تلبس بالشرك بكونه مسلما ومن وصفه بكونه مسلما مع كونه تلبس بالشرك حينئذ لم يفهم حقيقه الاسلام واذا لم يفهم حقيقه الاسلام لم يكفر بالطاغوت واذا لم يكفر بالطاغوت لم يكن مسلما هو نفسه لا يكون مسلما بالتا الا اذا فهم المراد بالكفر بالطاغوت وفهم المراد بحقيقه الاسلام فلا يجوز احد اجتماع حقيقه الاسلام والشرك بالله تعالى مع اقراره انه يعبد غير الله تعالى الا من فارق الاسلام وهذا كلام واضح من كلام شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى وهو مجمع عليه بين العلماء الوجه الثاني المقدمه الثانيه كل من تلبس بالشرك الاكبر ولو كان جاهلا فهو مسلك كافر بالاجماع القطعي كل من تلبس بالشرك الاكبر يعني فعله اعتقده قاله ولو كان جاهلا لان الجهل لا يرفع الوصف ولا الحكم فهو مسلك كافر بالاجماع القطعي وما تقرر سابقا من بيان حقيقه الاسلام يوضح هذا ويؤكده قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى MICHAELM في الدرر اللزء الحادي عشر صفحة خمسة عشر بعد المئة الخامسة قال والآيات في بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك والتندين عرفنا الإسلام ينافي الإشراك الإسلام ينافي الإشراك إذن الآيات الدالة على بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك والتندين أكثر من أن تحصى ولا يقدر مبطل ان يعارض ايه منها والقران كله من اوله الى اخره يدل على هذا التوحيد ونفي الشرك مطابقا وتضمنا والتزاما هل يستطيع احد ان ينازع هذا الكلام الجواب لا ان القران كله في حقيقه التوحيد وكل ايه من ايات القران حقيقه ليس مجرد دعوه وادعاء كل ايه من اي القران من اوله الى اخره تدل على التوحيد اما بالمطابقه واما بالتضمن واما بالتزامه لانها اما ان تدل على الشهادتين معا او تدل على احدى الشهادتين وهي مستلزمه للاخرى قال رحمه الله تعالى يدل على هذا التوحيد ونفي الشرك مطابقه وتضمن والتزام وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحه 149 فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين اصحاب الائمه الاربعه فليس الحكم خاصا بهم الذين هم ائمه اهل السنه والدين في بيان بعض الافعال والاقوال المكفره للمسلم يعني هو في الاصل مسلم يقول لا اله الا الله يفعل فعلا يقول قولا يعتقد اعتقادا يخرج به عن عن المله قال المكفره للمسلم المخرجه له من الدين وان تلفظه بالشهادتين وانتسابه الى الاسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله والالحاقه بالمرتدين ثم قال ونبدا بكلام في الشرك الاكبر وتكفيرهم لاهله وهذا محل اتفاق كما ذكرتم وانه اجماع قطعي ان من تلبس بالشرك ولو كان جاهلا فهو كافر ويسمى مشركا قبل ذلك وهذا لا نزاع فيه حين وقع في زمانه من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة لأنه هو المهم وقال الشيخ عبد الله كذلك ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرة الجزء العاشر صباح مئتين وخمسين وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره وقائل هذا القول لابد أن يتناقل يعني لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله تعالى لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله تعالى ما دام انه متكلم به بالشهادتين وهذا مذهب غلاة المرجئه مذهب غلاة المرجئه انه اذا قال لا اله الا الله وكل من قال لا اله الا الله يمتنع عنده ما لا ان يخرج عن عن المله قال رحمه الله ان قائل هذا القول لابد ان يتناقض وقائل هذا القول لابد ان يتناقض ولا يمكنه طرد قوله في مثل من انكر البعث قال لا اله الا الله ويعيش بين المسلمين قال لا بعث ما حكمه كافر مرتد عن, عن الاسلام وهل انكار البعث اعظم في الشرع من التلبس بالشرك الاكبر الجواب لا فاذا كفرته فيما يتعلق بالبعث مع كوني يقول لا اله الا الله وقد يصلي ويصوم ويحج فتكفيره وإخراجه من الملة بارتكابه الشركة الأكبر الذي هو أعظم من إنكار البعث من باب أولى وأحرى وهذا فيما يتعلق بإنكار البعث محل إفاق كذلك بين أهل علمه قال في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع إثيان بالشهادتين أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه أو قال الزن حلال أو نحو ذلك فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم بإذن الا من يكابر ويعاند بل هو كافر لو توقف في كفر هؤلاء هو ملحق بهم قال فان كابر وعاند وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر من اتى بالشهادتين فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره يعني هو كافر ومن شك في كفره كذلك يعتبر كافرا لانه انكر معلومه من الدين بالضروره من كان يعيش بين المسلمين وانكر البعث فهو كافر ومن شك في كفري فهو كافر وكذلك من يعيش بين المسلمين وانكر نبيا من الانبياء مما بلغوا وسماهم الله تعالى فهو كافر ومن شك بكفري فهو كافر هذا كله محله يفاق بين اهل العلم او قال الربا حلال او الزنا حلال او اللواط حلال حينئذ يكون ماذا يكون كافرا يقولوا كافر من شك في كفره او قال ثم شبهه لكون قال لا اله الا الله هذا كذلك يلحق به ولا ولا كرام ولذلك قال فنا شك في كفره ولا كفر من شك به في كفره لانه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والادله على ذلك ظاهره بالكتاب والسنه والاجماع فمن قال ان التلفظ بالشهادتين لا يضر معه شيء او قال من اتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وان عبد غير الله فهو كافر فهو او كافر يعني من قال لا اله الا الله وعابد غير الله قال لا يجز تكفيره حين اذا هذا الذي قال لا يجوز تكفيره هو ماذا هو كافر ولو قال هذا مذهب الخوارج او المعتزله فهو كافر كذلك لا فرقه بينهما البتة هذا او او ذاك قال رحمه الله تعالى فمن قال ان التلفظ بشهادتين لا يضر معه ما شيء او قال من اتى بشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وان عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو فهو كافر لان قائل هذا القول مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين كما قدمنا قالوا ونصوص الكتاب والسنه في ذلك كثيره مع الاجماع القطعي يعني ليس ظنيا بل هو اجماع قطعي ويدل على ذلك اجماع الانبياء والمرسلين كما عرفنا سابقا في بيان حقيقه الاسلام فمرد المساله اولا الى بيان حقيقه الاسلام ثم تاتي الشبه فيما يتعلق بماذا اذا فعل الشرك الاكبر جاهلا او انه قد قال لا اله الا الله نحو ذلك قلنا هذا كذلك اجماع قطعي يدل على ماذا على كفره واخراجه من من المله قال الذي لا يستقيم فيه من له ادنى نظر في كلام العلماء لكن التقليد والهوى يعمي ويصم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى كما في الدوره الجزء العاشر صفحه 287 قال والذي نعتقده وندين الله به أن من دعى نبياً أو ولياً أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين ولم يفرق الله تعالى في كتابه ولا رسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العلماء لم يفرق بين من دعى أحداً سوى الله تعالى بين كونه معانداً أو جاهلاً والادلة عامة مطلقة لا تختص بالمعاند دون دون الجاهل بل الحكم سواء بين بين النوعين قال رحمه الله تعالى ان هذا من اعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا اولياء وشفعاء يستجلبون بهم المنافع ويستدفعون بهم المضار بزعمهم قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون هذه ايه عامه كل من جعل واسطه بينه وبين الله تعالى في اي زمن كان وفي اي بلد كان وفي اي مكان كان ولاي حجه كانت فهو داخل فيه في هذا النص ما الذي يستثني فاذا كانت النصوص عامه مطلقه فلا بد من دليل يدل على على التخصيص ولا بد من دليل يدل على التقيد وليس ثم مخصص ولا ولا مقيد قال رحمه الله تعالى فمن جعل الانبياء او غيرهم كابن عباسي او المحجوب او ابي طالب وصائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسالهم جلب المنافع ودفع المضار بمعنى ان الخلقه يسالونهم وهم يسالون الله كما ان الوصائط عند الملوك يسالون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسالونهم ادبا منهم ان يباشروا سؤال الملك أو لكونهم اقرب الى الملك فمن جعلهم مصائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك حلال المال والدم وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك وحكم عليه الاجماع ولم يخص واحدا او فردا دون دون فرد بل سوى الحكم بين المعاند والجهل يعني لم يخص الحكم بالمعاند قال وذكر ما في الاغناء وغيره ثم قال والمقصود ان الكتاب والسنه دل على ان من جعل الملائكه والانبياء او ابن عباس او ابي طالب او المحجوب وسايطه بينهم وبين الله ليشفع لهم عند الله لاجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك انه كافر موسيقى حلال الدم والمال وان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وصلى وصام وزعم انه مسلم فذاك لا ينفعه البتة لماذا لان هذا شان الناقض هذا شان الناقض انه تلبس بناقض فعيذ ان رفع عنه وصفه الاسلامي كما كان على طهاره وارتكب ناقضا من نواقض الطهاره ارتفع وصفه ها الطهار فلا حينئذ لا يجتمع ماذا الحدث مع مع الطهار مع القدره على على الطهاره كذلك لا يجتمع وصف الاسلام مع اشركي بل هو من الاغسدين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الوجه الثالث كفر من اشرك بالله تعالى ليس من المسائل الخلافيه وان زعم من زعم انه من المسائل الخلافيه ومن فهم حقيقه الاسلام وكلام العلم السابق ادرك حينئذ ان دعوه ان المساله خلافيه انها مجرد دعوه فقط ولذلك لم يستطع ولن يستطيع احد ان ياتي بحرف واحد عن السلف لا عن المعاصرين عن السلف الصالح ان المسلم الذي يقول لا اله الا الله ويصرف انواعا من العبادات لغير الله تعالى انه مسلم هذا لن ياتي به احد بالتا وانما يستدل لك عاده اهل البدع انهم يستدلون بالمتشابه من الايات والاحاديث وكلام اهل العلم واما نص خاص يدل على مسلم يقع في الشرك الأكبر يعبد غير الله تعالى ويسمى مسلما هذا لا وجود له البتة ومن عنده نص فليأتي به وهيهات أن يأتي به بحرف واحد فكفر من أشرك بالله تعالى ليس من المسائل الخلافية بل من المجمع عليه بل ومن القطعيات في الدين يعني من المعلوم من الدين به بالضرورة أنه مشرك كافر حلال الدم والمالي اين التوحيد لا يصح لعبد الا بالكفر بالطاغوت هل يصح ان يكون له توحيد ويكون موحدا مع عدم الكفر بالطاغوت هذا يكون مكذبا لقول تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى ومن تلبس بالشرك لم يكفر بالطاغوت فكيف يجمع بين المتناقضات ومن تصور حقيقه الاسلام عرف هذا ببداهه العقول يبينه الوجه الرابع ان ترك الشرك قليله وكثيره داخل في مفهوم اصل الدين اصل الدين الذي يتميز به المسلم عن غيره وهو مضمون الشهادتين لا يتحقق لعبد الوصف الاسلامي الا به وهذا مما اجمع عليه الانبياء والمرسلون قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون جواب لا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولا تتبعوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقد ثبت من الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان معاشر الانبياء ديننا واحد يعني هذا مما اتفق عليه الانبياء والمرسلون الانبياء اخوه لعلات وان اولى الناس بابن مريم لعنه انه ليس بيني وبينه نبي فالدين واحد اصل الدين الذي هو الاسلام العام هذا هو القدر المشترك بين سائر الانبياء ويدخل فيه ماذا اور تعالى لتنب الطاغوت كذلك والطاغوت اول ما يدخل فيه الاوثان وعباده الاوثان فمن تحقق بوصف ارتناب الطاغوت حينئذ هو مسلم وان لم يكن كذلك ارتفع عنه الوصف الاسلامي فالدين واحد وانما تنوع شرائعه ومناهجه قال ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في فتاوى لذلك الخامس عشر صفحه 158 قال فالدعوه الى الله تكون بدعوه العبد الى دينه واصل ذلك عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وانزل به كتبه فالرسل متفقون في الدين الجامع للاصول الاعتقاديه والعمليه يعني ثمه قدر مشترك ومن ذلك الاصول الاعتقاديه والعمليه واهم ما يدخل في الاصول الاعتقاديه ماذا الامر بعباده الله تعالى وحده دون ما سواه والنهي عن الشرك بالله تعالى واذا لم يدخل هذان الامراني فما الذي يدخل اذا قال رحمه الله فالعقائديه كالايمان بالله و برسله وباليوم الاخر والعمليه كالاعمال العامه المذكوره في الانعام والاعراف وسوره بني اسرائيل انتهى كلام ولا شك ان ترك الشرك داخل في ذلك وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة خمسمائة وأربعة وستين وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون بإرجماع هذا واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الآئمة شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومن صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أعلم تلبس بالشرك الاكبر حينئذنا الاتفاق على ان شهاده ان لا اله الا الله معناها عباده الله تعالى وحده دون ما سواه والاجماع قائم على ذلك فاذا لم يكن ثم تحقيق لهذا المعنى وهو انه صرف العباده لغير الله تعالى فرتفع ماذا الاتفاق الذي ذكره رحمه الله تعالى كما بين ذلك بقوله والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم فاخبر ان الاله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه كما قال في السورة الأخرى وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبوا إلى أن قال والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات هذا هو حقيقة الشرك عبادة غيره من المخلوقات وهؤلاء عباد القبور ماذا يصنعون يعبدون غير الله تعالى مع مع الله تعالى حينئذ وقعوا في الشرك الاكبر او لا وقعوا في الشرك الاكبر حينئذ التوحيد له حقيقه شرعيه نرجع الى فهم التوحيد الى كتاب والسنه وكذلك الشرك الاكبر له حقيقه شرعيه فالذي يبينه هو الله تعالى فعباده غير الله تعالى هي الشرك بعينه فمن عبد غير الله تعالى فهو مشرك لغه و... وشرعا حينئذ كيف يوصف بكونه مسلما ومن وصفه بالاسلام فقد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ورد كذلك الاجماع القطعي قال والشرك الذي ذكره الله في كتابه انما هو عبادته غيره من المخلوقات وكذلك لا يصح التوحيد مع مع الشرك كعباده الملائكه او الكواكب او الشمس او القمر او الانبياء او تماثيلهم او قبورهم او غيرهم من الاداميين ونحو ذلك مما هو كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محق في التوحيد أو محقق في التوحيد وهو من أعظم الناس إشراكا لكونه عبد غير الله تعالى إلى أن قال رحمه الله تعالى فكان الكفار يقرون بتوحيد ربوبية وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا من البدع فيهم وكانوا مع هذا مشركين وأطلق عليه وصم هذا واصل الشرك لانهم كانوا يعبدون غير الله اذا كل من عبد غير الله فهو فهو مشرك وهذا ابن تيميه رحمه الله اطلق على طائفه من الجهميه ذلك الوصف قال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وابتغوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فبين سبحانه انه بهذا التوحيد الذي وترك ها بهذا التوحيد الذي وترك عباده ما سوى الله لن يتحقق له وصف التوحيد الا اذا ترك ماذا عبادة المخلوقين أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل وأنه بعث إلى كل أمة رسولا به وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين ولا من الآخرين دينا غيره إلى أن قال فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه وذلك هو الإسلام له فمن ابتغى غير هذا دينا فلن يقبل منهم وكذلك قال في الايه الاخرى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقص لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام بعد ان شهد لنفسه بماذا بانه لا اله الا هو قال ان الدين عند الله الاسلام فدل على ان الاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله قال رحمه الله تعالى فذكر ان الدين عند الله الاسلام بعد إخباره بشهادته وشهادة الملائكة وأول العلم أنه لا إله إلا هو قال والإله هو المستحق للعبادة فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه عثبة واصل الشرك متخذ من دونه إلها آخر فليست الإلهية هو الخلق أو القدرة على الخلق او القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من اهل الكلام اذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بانهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في ان الله خالق كل شيء وربهم فلو كان هذا هو الالهيه لكانوا قائلين انه لا اله الا الله يعني لو كان المشركون مع قولهم واعتقادهم ان الله تعالى خالقهم ورازقهم ان هذا هو التوحيد لكانوا قائلين لا اله الا الله قال الرحمن تعالى هذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لما قد لبس او لبس على طوائف من الناس اصل الاسلام حتى صاروا يدخلون في امور عظيمه هي شرك ينافي الاسلام لا يحسبونها شركا وادخلوا في التوحيد والاسلام امورا باطله ظنوها من التوحيد وهي تنافيه واخرجوا من الاسلام والتوحيد امورا عظيمه لم يظنوها من التوحيد وهي اصله فاكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد الا ما يتعلق بالقول والراي واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل والاراده واعتقاد ذلك يعني الجهميه والمرجئه جعلوا التوحيد اعتقاديا فمن يذ ما خالف الاعتقاد فهو الشرك والكفر واما ما خالف العمل فلا يكون شركا ولا كفرا الا اذا رجع الى الاعتقاد هذا باطن كما قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون الا بتوحيد الاراده والقصد وهو توحيد العباده وهو تحقيق شهاده أن لا اله الا الله ان يقصد الله بالعباده ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الاسلام فان الاسلام يتضمن اصلين احدهما الاستسلام لله والثاني ان يكون ذلك له سالما فلا يشركه احد في الاسلام له فترك الشرك قليل وكثير داخل في مفهوم الاسلام وهذا هو الاستسلام لله دون ما ما سواه اذا هل يجتمع التوحيد والشرك الجواب لا ومن ادعى خلافا في ذلك فحينئذ نكون منابذا لدعوه الانبياء والمرسلين وسبق كذلك قول نتمي رحمه الله فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشريكا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر بالله العظيم وهذا نص واضح ظاهر لمن له عقل وقال في جامع الرسائل ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما أن الشرك ينافي الإسلام فإن الإسلام هو الاستسلام وحده يعني لله عز وجل فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به ومن لم يستسلم فهو مستكبر وهذا كله داخل في مفهوم الكفر بالطاوث قال في أضواء البيان الثاني توحيده جل وعلا في عبادته وقال في عبادته وظابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا اله الا الله وهي متركبه من نفي واثبات فمعنى النفي منها خلع جميع انواع المعبودات غير الله كائنه ما كانت في جميع انواع العبادات كائنه ما كانت فاذا لم يخلع سائل المعبودات لم يتحقق بالنفي الذي دلت عليه الكلمه ومعنى الاثبات منها افراد الله جل وعلا وحده بجميع انواع عبادته باخلاص على الوجه الذي شرعه على ال السنه رسله عليهم الصلاه والسلام واكثر ايات القران في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل واممهم اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لشيء عجاب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لهم بالتوحيد قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا أجعل الآلهة إلها واحدا فلو كان ترك الشرك ليس داخل في مفهوم الكلمة لم يكن لكلامهم ماذا وجهننا أجعل الآلهة إلها واحدا دل على أنه بهذه الكلمة تبطل جميع العبادات إلا للإله الحق وهو الله عز وجل فدل ذلك على أن هؤلاء المسلكين أبا جهل أبا جهل وغيرهم إنما فهموا الكلمة على الوجه الذي أراده الله تعالى قال رحمه الله تعالى ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله جل وعلا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد يعني كأنه ما أوحى الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم امرا من الامور او ايحاءا الا بماذا الا بهذه الكلمه قل انما يوحى اليه انما الهكم اله واحد انما اوحي اليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمه لا اله الا الله لجميع ما جاء في الكتب لانها تقتضي طاعه الله بعبادته وحده فيشمل ذلك جميع العقائد والاوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب والايات في هذا النوع من التوحيد كثيره بل القران كله دلل على ذلك وهذا مما قام على اثباته البرهان القاطع قال في اضواء البيان ولما قال تعالى ان الهكم لواحد اقام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق يعني توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه فاذا اعترف العبد يا من يقول لا بد من اقامه الحجه اذا اعترف العبد بان الله تعالى خالقه فقد قامت عليه الحجه اذا اعترف بان الذي ينزل المطر والذي يسخر السحاب هو الله عز وجل فقد قامت عليه الحجه فهو دليل قاطع على ان الحجه قد قامت على كل مشرك اقام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق فكونه خالق السماوات والارض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على انه المعبود وحده وهذا يدل على ماذا على ان بعض الناس قد يردد بعض المسائل ولا يعقلها وهي ان توحيد الربوبيه دليل على اثبات توحيد الالوهيه ومن ذلك ماذا ان يعترف ويقر بقلبه ان الله تعالى خالقه فاذا كان كذلك فقد قامت عليه الحجج وهذا البرهان القاطع الذي اقامه هنا على انه هو الاله المعبود وحده اقامه على ذلك ايضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سوره البقره و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم فقد اقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلا به ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هل ثم عبد يجهل هذه الأنواع؟ الجواب لا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى أن قال لايات لقوم يعقلون ايات على ماذا على انه المعبود الاله الحق فاذا اعترف بهذا فقد قامت عليه الحجه قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى جزء 20 صفحه 456 قال بالقران كله يثبت توحيد الالهيه ويعيب عليهم الشركه يثبت توحيد الالهيه ويعيب ويعيب عليهم الشركه وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه اول ما دعا الخلق الى شهادتي ان لا اله الا الله وقال عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والمسلكون لم يكونوا ينازعونهم في الاثبات بل في النفي يعني المعركه انما كانت بماذا في, في النفي الذي هو ترك الشرك فدل ذلك على ان ترك الشرك عصر اصيل لا يت لا يتجزى ولا يتباعد عن كلمه التوحيد بمعنى ان من قال لا اله الا الله ولم يترك الشرك عنيد لم ياتي بما حصل النزاع بين الانبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى والمشركون لم يكونوا ينازعونهم في الاثبات يعني في كون الله تعالى يعبد وانه اله بل سلموا ان الله تعالى اله وانما نازعوا في ماذا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 والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته هذا نص واضح أن من لم ينف إلهية ما سوا الله لم يأتي بالكلمة مطلقا فلم يتحقق به بكلمة التوحيد وقال رحمه وتعالى كما في تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 143 وبالاضطرار يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره انهم انما بعثوا بالنهي عن هذا الشيء يعني من المعلوم من الدين بيبلا اضطرار فكيف يقال فيه ماذا في خلاف هذا مباين ومصادم لما عليه ماذا ما علم من الدين بالاضطرار فمنكره كافر مرتد عن الاسلام ولذلك نقول من اثبت او زعم ان في المساله خلاف ولو كفر المشركين فهو كافر فهو فهو كافر مرتد عن الاسلام وكذب للاجماع القاطع اذا كان هذا معلومه من الدين بالضروره فكيف يثبت الخلاف قال الله رحمه تعالى وبالاطرال يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره انهم انما بعثوا بالنهي عن هذا الاشراك وجميع الرسل بعثوا بذلك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت ارتنبوا الطاغوت يعني اتركوا الشرك وجانبوه واجعلوا انفسكم في جانب الشركه في في جانب فكيف اذا تلبس بشرك الاكبر قال ماذا قد اجتنب الطاوت هذا تكذيب للنص وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال ابن تيميه رحمه الله وقد اتفق المسلمون على ان دين اهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من دين من لا كتاب له من المشركين والصابئين وغيره يعني من تنصر خير من من أشرك بالله تعالى ومن تهود خير من من أشرك بالله تعالى لأن هؤلاء ماذا أهل كتاب وهؤلاء المشركون ليس لهم كتاب وقال في الفتاوى الجزء الثالث سمحة مئتين واثنين وسبعين فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلامي ان العبد لا يجوز له ان يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل الا على الله وان من عبد ملكا مقربا او نبيا مرسلا او دعاه او استغاث به فهو مشرك هذا من المعلوم من الدين بالضروره ان من استغاث بغير الله تعالى فهو مشرك فلا يجوز عند احد من المسلمين ان يقول القائل يا جبرائيل او يا مكائيل او يا ابراهيم او يا موسى او يا رسول الله اغفر لي او ارحمني او رزقني او انصرني او اغثني او اجرني من عدوي او نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الالهيه ومن اثبت خصائص الالهيه لاي مخلوق كائلا من كان فهو مشرك وهذا هو حقيقه الشرك وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 395 فكل من غلى في حي او في رجل صالح إذا مثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتي ونحوهم وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فلا أريده أو يقول إذا ذبح شاتا باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل ان يقول يا سيدي فلان اغفر لي او ارحمني او انصرني او ارزقني او اغثني او اجرني او توكلت عليك او انت حسبي او انا في حسبي او نحو هذه الاقوال والافعال التي هي من خصائص الربوبيه التي لا تصلح الا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل يستتاب صاحبه يعني ماذا نزل الحكم على الفاعل ولم يجعله قد وقع في النوع ولم يقع الشرك عليهم فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شرك له ولا نجعل مع الله إلهاً آخر فهذا القول كغيره يدل على أن من زعم أن ثم خلافاً في المسألة فهو المصادم للكتاب والسنة بل وإجماع الأنبياء والمرسلين بل والإجماع القطعي الذي يزيد على اجماع الانبياء والمرسلين مما علم من الدين به بالضروره وفي صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله هذا نص واضح مبين يعتبر من المحكمات التي لا يجوز تاويلها ولا تحريفها عن ظاهرها جمع بين امرين قول لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حينئذ حرم ماله ودمه وحسابه على الله فان قال لا اله الا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله هل يحرم ماله ودمه الجواب لا اين الاختلاف في فهم هذا النص اين اقوال اهل العلم فيما يخالف هذا النص بل لو وجد من كلام ائمه الاسلام ما يخالف ظاهر هذا النص رد عليهم لماذا لان الاصل والاعتبار انما يكون بما دل عليه النص ولو خالف من خالف من من اهل العلم ولذلك قال ش عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد وفي مسند الامام احمد عن ابي مالك قال وسمعت يقول للقوم من وحد الله يعني روايه اخرى تفسر ان لا اله الا الله هي, هي التوحيد من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قال ورواه الامام احمد من طريق يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو مالك الاشعري عن ابيه ورواه احمد عن عبد الله بن ادريس قال سمعت ابو مالك قال قلت لابي الحديث قال وروي هذا الحديث بهذا اللفظ تفسر لا اله الا الله يعني الحديث له روايتان من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله وروايه اخرى تفسر ماذا أن لا إله إلا الله هي التوحيد من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله ثم قال قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد اذا اللفظ ليس كافيا بل لابد ان يترك عباده ما سوى الله تعالى فان لم ياتي بذلك لا ينفعه قوله لا اله الا الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها قال قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد السامسك بالعروة الوثقة لم في صام لها قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد عبدالوهاب في كتاب التوحيد وهذا يعني الحديث من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه أين خلاف أهل العلم لما قاله الإمام رحمه الله تعالى فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له المسألة من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع نص واضح بين كل منازع فيرد عليه بماذا بهذا الحديث قال الشهر عبد الرحمن قلت هذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك يعني إلى أن يتوبوا من الشرك ويخلص أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتل اجماعا لا خلاف بين اهل العلم ان من اصر على الشرك انه يجب ماذا انه يجب قتاله وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا امرت ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله قالوا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله قال وهذان الحديثان تفسير الايتين ايه الانفال وايه براء وقد اجمع العلماء على ان من قال لا اله الا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها انه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والاثبات تا كلام الرحمن تعالى وقال في مصباح الظلام فانه يعلم المصنف رحمه الله استدل بالجمله المعطوفه الثانيه على ان الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله شرط في تحريم الدم والمال وأن لا عصمة بمجرد القول والمعرفة ولا بمجرد ترك عبادة ما عُبد من دون الله بل لابد من الكفر بما عُبد من دون الله والكفر فيه بوضه وتركه ورده والبراءة منه ومعرفة بطلانه وهذا لابد منه في الإسلام قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فجمع بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت في هذه الآية ولها نظائر في كتاب الله كقوله تعالى عن ابراهيم عليه السلام واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين فدلت هذه الايه وما قبلها على ان الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل الاسلام بدونه والكفر بالطاغوت لن يتحقق مع عباده ما سوى الله بل لابد من ترك عباده ما سوى الله تعالى قال وهكذا هذا الحديث مثل هذه الايات فان الايمان بالله هو شهاده لا اله الا الله ومع ذلك ذكر الكفر بالطاغوت معه في حصول الاستمساك بالعروه الوثقى وقال سبحانه الرحمن رحمه تعالى في الدوره كما في الجزء الثاني في الجزء الثاني صفحه 243 وامما قوله في الحديث الصحيح وكفر بما يعبد من دون الله فهذا شرط عظيم لا يصح قول لا اله الا الله الا بوجوده وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منهم ومن من فعلهم فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعاد من فعل ذلك صار مسلما معصوم الدم والمال وهذا معنى قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه الانفصام لها والله سميع عليم كل هذا يدل على ماذا اولا بيان حقيقه الاسلام ثانيا بيان معنى الكفر بالطاغوت ثالثا انه لن يتحقق له قول لا اله الا الله الا بمجانبه الطاغوت وعباده الاصنام وهذا كله يدل على ان المساله اجماعيه وان الاجماع فيها قاطع بمعنى انه لا يقبل فيها نزاع ولا يقبل فيها تاويل ولا اجتهاد بل ولا يقبل فيها شبهه البتة فمن ادعى او زعم ان ثم شبهه في المساله فقوله باطل ومن ادعى او زعم ان ثم تاويلا يمكن ان يكون لعالم من العلماء وان عظم شانه فعينئذ يكون هذا التاويل باطلا ولا يكون التاويل سائغا وياتي معنا ان شاء الله تعالى تقرير الفرق بين المسائل الظاهره والقضيه ونقف على هذا والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين